من المعادله ما هو هو التغير إلى التطور ونوع من التطور إلى الاوضيه ما يدل على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 재미sels Warszawskt او على الله على اوليائه وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون المؤمنين وحكم الى سوى دوله بيدايه ويراد ان تعاونه الحسني وَلَمْ يقطع الهجره وعظامه على الكتاب هو ضمان الى سبحانه وتعالى وتضنيه ويريد ان وعقل اعز الكفر يسلم ولا غيره ان من اسباب البلاء اليك بذلك الخطر اقربنا الكلي ما لهم فالله سبحانه وتعالى يلا ننسى خطر لو مكاره وعقل الاله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين اتركوا أطلع على انفسهم لا تغتبون برحمه الله جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وحيا سبحانه وتعالى و يا زميلي جنب ابي بين المولى الى سبحانه وتعالى لحظه يا الذين سبحانه وتعالى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 ذميره لن ولا ليالي يراد سبحانه وتعالى وحمرائه من نور داره يئن من سبحانه وتعالى عدمكم كنعي يظل نفاق خدعه يجد مناري على او سبحانه وتعالى تمامين لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من يناشئ الا اله هو من افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم وحي الله سبحانه وتعالى وقرب الله سبحانه وتعالى, سبحانه وتعالى هي Wolałbym powiedzieć, że w tym momencie, gdybym nie był w stanie znaleźć się w tym momencie, to była w stanie znaleźć się w tym momencie, który był وعبد عَلَى سبحانه وتعالى إن المنافقين في سرق الأسفل من النار ولم تجد لهم مصيرا إلا الذين سالوا أحضرهم بله وأفضروا أدينهم لله يا رب قونا ليالي الى نسن انه الى الله تعالى نعود ونغرا الله الله Owa strona kulki powiąana jest zasłoną do wiatru. Zimnicie na chętę chłopów. Aż do zimnicie mu chce się robić. Aż do na والله الى سبحانه وتعالى و القاهم فليمسها في البشر وحق الليله سبحانه وتعالى في وقفت بحوالي قالوا الزوائية أي كسوري يا ركا عذابين إن الذين قدروا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يطولوا ولهم عذاب جهنم ولهم عزانوا الحريق تعالى المؤمنين على محافظة وتعالى سبحانه وتعالى على ابن من يريد الله بالمبريين لكم ويهديكم سرنا الذين من قبلكم ويذوب عليكم والله هو رحيم والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون يريد الله ان يقفف عنكم وقلق الانسان ضعيفا إِنَّ مَادِنَ عَبْدَائَهُ وَإِلَى <سؤال> جَهُهُ تَعَالَى وَقُطَاعَ وَإِلَى جَهُهُ جَعَلَ الدُّنْيَا إِنَّ اللهم <سؤال> صل على سيدنا النبي عليه الصلاه ي واحنا نغني من ماي نيل ماي وحنبل الله ان عبدي وعمر كلاهما وحنبل الله اجول ربنا ظلمه احصى من شده الفرح مِنْ ظنيهم فحذوه فحمد لله وحنبل الله الله صلى الله عليه إنه وحي كنحا الله وحي فتان لكن ينزل القانوت تعالى الى اين لا لا سبحانه الا الله الى سبحان الله وتعالى وحمد لله رب العالمين واشهد ان لا وتعالى من بلحى ان شاء الله إلى الشحان الله على هؤلاء إلى الشحان و سعلا إِلَى ماري هو مرث وَالَّذِينَ ذلك السمائيات إلى الشحان و سعلا و والذين إذا فعلوا الله لم Short Fitness فانتفوروا للذنوبين ومن يقصر على ما فعلوا لهم يعلمه وحلى الشحان و هو Zrozumiał się, że nie ma nie nie Słuchajcie, jak powiedziałem, że nie ma nic do powiedzenia. Ale jeśli ma Ale jeśli chcecie, to nie ma nic do powiedzenia. Ale jeśli chcecie, to powiedzcie mi, że nie ma nic do powiedzenia. Ale Ale لا تناجي كلهم من جهتهم، واحد كلهم سبعة خمسة رجال سيدولين، خمسة عشر من العمل العين، واحد كل سهادين يمر في كل واحد Nikiedy nie zawsze sąmy nam tego podobni. Warij binul Allahu waalahe waalahe waalahe waalahe waalahe waalahe waalahe waalahe waalahe waalahe waalahe وحاولوا في <تصفيق> يس من يجي مؤيمن هي من هل تقولوا <تصفيق> هذا مكايانا ادعولها حيث لكن حي إلهي أنا الله هو فكروا الى شان الله وطلبوا يا رب الى ايه ما لكن السعد هو يتصرف بالرمي بالرب من بكين المنظور يحتاج الى الدور إن انا الضمير إن الى علاج حالك على عزيز سوالف لي يا شو هو السوالف أن برا كوي ماريتي تبالي هذيك يا عزيز سوالف لي يا شو على بركة الله عزيز سوالف يا ويعله روحه فإذا يقربه في خشية إبن حارثة عارف إن رأى الله من أعداء العلماء أما نوّضاننا أنا لئلا يتجد المقاومة يحضر الأثر ويرجع أحد ابنه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إننا يتركو البارد وحلف إن إليه <سؤال> سبحانه وتعالى رأعُ بفرقه تصميك رأيدي إسلام إيهانك ما عرومت الله حقا مع عرفته وما قدرت الله حق القاترين إنه جلس سبحانه وتعالى قدري قاترين كي نبطاق إليه سبحانه وتعالى حمه لا في حد لا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 الله <سؤال> أكبر، البرة <سؤال> لا يبرز من الرخصة، <سؤال> لان الرخصة لا يبرز منها، والبرة لا يظهر منها. هو كلام وتعالى المتكاليم. لكن في العالم القصور في السواج على wa anani Panie i Bardzo panowie, panowie, panowie, panowie, panowie, panowie, panowie, قد بن ذنبي انك قد ساني يا و قد دخل على و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 إن تصفق إليه فلو صدق الله لك أنا زي رضيهم إن الولاي سبحانه وتعالى نقع صلى الله وإنسفات منافقين سكيرا لهم إليهم اتعاروا وإنهم لكم إذا عنهم فإذا اضعوا عنهم فإذا الله لا يضعوا عنهم الحافظين من لكم إذا قدرتوا Ila jest sbana ta a ruchu koronawirusa i mrażu kieca. Wykinem ssullał al się ta i i a Hadith al Hayna wa Hudaya, Shiza muhaideka Talwaya, Jam bihassabu aladaliya walaw, Wijilshanu ala waladilaw. Hadith al Hayna wa Hudaya, Wajilshanu ala waladilaw. Hadith al ويقربني لله <سؤال> سبحانه وتعالى حتى كما رضي الله ويوحد ربي يا جادتي ويقربني ويجنود يا ربي اللهم نادي واشهد ويا ربي ويمنعني يا ربي ومعوذ يا ربي ارتق من الدنيا ذكر في سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى صلى الله اللهم <سؤال> يا مقلب القلوب والنظر تبي القلوبنا على thee واحن الله عليه من كره العذاب إلى ها يوم قلوبنا قلوب بذلية ذاها إلى ها قلوبنا ذي شرط وحلا دون يوم توارع إليها كان وتعالى وتعالى وفضنا وذكر إلى أنو وسبود حسنات إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله الله